عليائه ما صح داعي لادان وكبره يا ربي صلي على النبي وآله ما فظ ندع بن جداول او جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داعي لادان وكبره يا ربي صلي على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أو جراء يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرا صل على المحتار أحمد إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في زبيلك ومبرى صل على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صل عليك يا خير البرى تعدد حباتي الثمان وأكثرى صلى عليك الله ما غيث أما فوق السهول وبين الجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى